لم لم تشعث القلب حين رآك مسر الحبيب قد استبيح حماك وتزاحمت في مقلتي مدامعي كتزاحم الأخطار حول فناك تزاح من حول فناك وبكيت شعارا لا دموع ولا دما وبكيت باطش البغي إذ أدماك رأيت في عينيك قصة أمة قد أحرقات من هولها خدك أبكاك ظلم أم تناكر صاحب قل لي بربك ما الذي أبكاكا قل لي بربك ما الذي أبكاكا بل لم تشاث القلب حين رآكا أسرالحببي قديس تبيح حماك وتزاحمت في مقلتي يا مدامعي كتزاحمل أخطار حول فناك كتزاحمل أخطار حول فناك يا ويحقومي ما لعزمه مهوى وهو الذي قد جاوز الأفلاكا أهل على تلك العزائم إذ هوات نحو الحضيض وأحرقت ذكراكا أهن على المتآمرين وخبثهم قن العهود وصافحوا أعداكا قن العهود وصافحوا أعداكا لمن تشعث القلب حين رآكا بسر الحبيب قدس وبي حماك وتزاحمت في مقلتي يا دموعي كتزاحم الاخطار حول فنك كتزاحم حول فناكا لوددت أني في سرية خالد فترى بلائي في الوطيس هناكا وترى براكين الأبات تفجرت تصل اليهود مذلة وهلاك تصل اليهود مذلة وهلاكا لم تشاث القلب حين رآكا مسر الحبيب قد استبيح حماكا وتزاحمت في مقلتي مدامعي كتزاحم أخطار حول فناكا تزاح من الأخطار حول فناكا وترى الجحافل في الوغى راياتها لا نثني لا والذي سواكا لا تبتئس مهما تنمر غاشم إفشامخا مهج الأبات فداكا قف شامخا وهج الأبات في داكا